لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى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 وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شجد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا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 مِنْهَا خَلَقُناَاكُم وَفِيهَا نُعيدكُمْ وَمنِنهَا نُخْرِجُكُمْ تَرَةً أُخْرى وَلََدَ أَرَينَهُ آياتتِنَا كُلهَا فَكَذذَّبَ وَأَبَا قَا أَجِئْتَن للتُخْررجَنَا مِن أَرْضِنَا بِسِحرِكَ يَا مُسَاس فَل نَأتََّكَ بِسِحر مثله فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًا فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَاهُ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 إنِهُ لَك بعكُم الذي عََّمَكُمُ الصّحس فَل أُقَطِّ عَأَيدِيَكُمْ وَأَْجُ لَكُم مِن خلِلَافِوا وَلَهُ صَلّبََّكُمْ فِي جدُ النَّخلْ وَلَ تَعَلَمَُّ أَشَدُّ عَدَابَو وَأَبِقام قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَإِنْ تَعْثَوْا فَإِنَّ عَلَيْنَا رَقِيبًا وَمَنْ يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَئِى عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ تَضَارًا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسِفًا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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدثناها فكذلك ألقى السامر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 وَلَقَدْ قَالَ لَهُم هَارونُ مِ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِ مَا فُتِتُ بِه وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَالُ فَتَّبِعونون وَأَطعُ أَمْرِ قالَا لََّ بِرحَ لَْهِ آكِ فِينَ حتىَتَّ يَرجِعَ لَلى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 يَوْمَئِذ يَاتَّبِعونَ الدَّاعَ ل عجَلَ وَخَشعتِ الأصْواسُ للِ الرَّحمنانِ فَلَا تَسمَعُ إِللاا همَمسَا يَوْمَئِدِ الل تَآ فَعُ الشَّفَاعةُ إِللاا مَنْ أَذِنَ لَ الرحمن وَرَضِيَ لَ قَوْل يِعلممُ مَا بَيْنَ أَديهِم وَمَا خَلْفَهُم وَلَا يُحطُونَ بِهِ عِلمان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 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحِيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمً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 وَلَل كلَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِ الضبِّكَ لَكَلَ لِزَامَو وَأَجَلم مسَمّ فَصِرْ عَى ماَا يَقولُونَ وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَْلَ قُلُواِ الشَّمْمس وَقَبْلَ غروبهَا وَمِنْ آن إِ الليْلِ فَسَبِّح وَأَطرَافًا النَّهَارِلَ عَكَ